「みなさん」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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ف とは言う ن ن ا 言うことは言う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 و َ و َてْ ل ている人は思い出してくれ ي いる人は思い出してくれている人は思い出してくれ ا いる人は思い出してくれている人 إِنَّ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ آ م َ ن ُ و ا وعملوا َِ الصالحات ََِِّ لهم َُْ أ َ ج ْ ر ٌ غير ُ ممنون َُ آهِنَّكُمْ لَتَكْرِينَ قُلْ آه موسوعه النابلسي ذ ي خ ل ل أ يومين و للعلوم الاسلاميه わしが出 ف わけにはいかないわけにはいかないわけにはいかないわけにはいかな ا わけにはいかないわけにはいかないわけにはいかないわけにはいかないわけには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 ف َ ق َ ض َパパはパパはパパはパパはパパはパパ و َ ا ت パパはパパはパパは م パは ن ِ و َ أ は و パはパパ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أ َ م ْ ر َ ه パパはパパはパパはパパはパパはパパはパパ ب م ا ب ح وحفظ ذ ل ك تقدير ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م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 وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نح فاخذوا ا ل ل ل ح ي ا ا ة د ن ي ا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ خ ز ا وهم لا ينصرون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 وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وخلقكم ََ و َََُْ أ َ و َّ ل َ م َ ر َّ ة ٍ و َ إ ِ ل َ ي ْ ه ِ ترجعون ََُُْ و たちは ن 日の夜を見ていَのَ何َ私َちは何故私た م は م 故私たちُ何故私たちَ何故私たちは何故私たちُ何故私たちَ何故私たُは何故私ُちは何故私َちは何故私 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم برب 私の思い出を奏でることは何でも م かっていないことは何でも分かっていない ف とは分か ن ていないことは分かっていないことは分かっていないことは分かっていない わかるぞおいしいです 変わり目が変わるのは変わるのは変わるのは変わるのは変わるのは変わるのは変わるのは変わるの ن 変わ خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغو في لعلكم تغلبون フ لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و َ الذي كانوا يعملون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 وَقَالَ كَفَرُوا وَالْإِنسِ لِيَكُوْنَا أَقْدَامِنَا الَّذِينَ رَبَّنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا الْجِنِّ نَجَعَلْهُمَا الْأَسْفَلِينَ أَرِنَ مِنَ ن ن مِنَ تَحْتَ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا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 なかなか知らない人を愛する ل とはないです。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 وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.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 فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهر وهم لا يسامون 私たちはこの世を ا えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変え ي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 أ ف م ن يلقى في النير خير امن أم م ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير 私たちは今日の夜は ر を言うかというと今日は何を言 ه かというと今日は何を عزيز いうと しかし、私たちは何をしているのか。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 「わかるぞ」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 و ي و م ي ن ا د ي ه م أ ي ن ش ر ك ا ئ ِ ق ا ل و ا آ ذ ن َ ك م ا م ن ا م ن ش ه ي د どんなことを言うかわからないけどもどん م ことを言うかわからないけどもどんなことを言うかわか あむ الإنسان من دعاء الخير وإن بسه الشر فيأوس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من نام ن بعد ضراء مسته ليقولا هذا لي وما اظن الساعه قائمه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 س た و はこのように思うべきことに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいて الحق أ 気づいていることに気づ بك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم